بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حيل من الزهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا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 اخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا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 وإذا رَأَيْتَ ثم رَأَيْتَ نعيما وملكا كبيرا عَالِيَهُمْ ثياب سندس خُضْرٌ وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء فقد إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا